أحسك في أيامي وعالفرحة اللي هتطول أنا رتبت أحلامي على وجودك من الأول خيالي مرحشي للنهاية حزينة وأنت ويايا نسيت وطلعت في الآخر مجرد واحدة بتخيل على حسك في أيامي وعلى الفرحة اللي هتطول أنا رتبت أحلامي على وجودك من الأول خالي ما رح أشيل منها يا حزين وطلعت في الاخر مجرد وحدة ما تخيل فرقنا ما كانش بالنسبة لي شوانت ولا دل قلبي في البداية توقعوا ايديها طايلة ما كانش بالنسبة لي شيء واحد ولقد قل في البداية توقعه ايديها طائل الدنيا وما بتسحب شيء واحد الا لما الحبايب تعود. يوميها وفرحتك بيا ويوم ما انت تصحيني على صوتك بحنية وعكس ما عملني حسابك معايا سحيت على غيابك صحيت على الوحدة من غيرك لقيت الدنيا وشي انا بكره وانا في بيتك يبيها وفرحتك بي يا ويوم انت تصحيني على صوتك بحنين واكسي ما عم لا حسابك ما يا صحيت على غياب محيت عالوحدة من غيرك لقيت الدنيا مش هيا فرقنا مكانش بالنسبة لشق فرانم اکنش